بسم الله. قال رحمه الله. قوله تعالى إذ تسعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فاتابكم غم بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولما ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ولزنا مع الآيات التي في أحد من آل عمران وهي كثيرة كما تكرر معكم نحو ستين آية أنزلت في هذه المعركة العظيمة ومنها وص هذا الحال العجيب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ تصعدون تمشون في الصعيد هاربين من عدوكم ولا تنظرون إلى أحد ولا تلتفتون إلى أحد لا تلتفتون إلى أحد أصابكم شيء عظيم فيمشون في الصعيد فارين رضوان الله تعالى عليهم أعني بعضهم ولا يلون على أحد ولا ينظرون إلى أحد كل أحد نفسي نفسي لما حصل والرسول في المؤخرة هلموا إلي عباد الله تعالوا أنا رسول الله ولا يلتفتون إلى أحد حصل لهم كرب عظيم في هذه المعركة كل ذلك بسبب المخالفة وإلا هم أسود الحروب رضوان الله تعالى عليهم لكن انظروا إلى المعارك كيف إذا حصلت مخالفات فيها وهؤلاء معرقون بالشجاع أصحاب رسول الله ما يعرفون ولا الجبن ولا الفرار ما يعرفون الجبن ولا الفرار من المعارك لكن بسبب مخالفه انظر كيف عاقبه الله جل وعلا وصفهم بهذا الوصف الحاسن أخوان هذه معركة عظيمة معركة أحد وابتلى جسيم حصل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر إلى هذا الوصف كيف يصف الله سبحانه وتعالى الحال في تلك المعركة ويصف أولئك الذين عرفوا بالشجاعة بسبب مخالفة يقول وإذ تصعدون تمشون في الصعيد هاربين فاردين من عدو ثم ولا يلتفت أحد على أحد ولا يلتفت أحد على أحد ما هو إلا نفسي, نفسي كل أحد ماشي في طريقه ولا ينظر لأخيه ولا تلون على أحد والرسول في المؤخرة يدعوكم تعالوا عباد الله هلموا إلي أنا رسول الله ولا أحد منكم يلتفد منكم كل ذلك بسبب ما حصل فأثابكم غما أي هذه الإثابة إثابة عقوبة ولا في الإثابة تستعمل في الجزاء الخير فأثابكم غما بغم غم بعد غم حصل لكم لكي لا تحزنوا على مفاتكم كما سيتي تفسير بقية الآيات فمجمل الآيات هذا الذي أشرته له آنفا أن الصحابة أو بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بسبب ما حصل من بعضهم المخالفة حصل شيء من الفرار حصل شيء من الفرار من تلك المعركة حتى لا ينوي أحد على أحد ولا ينظر أحد على أحد والرسول يدعوهم في أخرهم وهم في طريقهم رضوان الله تعالى عليهم ولكن الله عفى عنهم عفى عنهم وأراد بعض أهل الباطل أن يستغلوا مثل هذا الذي حصل للصحابة فسأل بعضهم ابن عمر أفر عثمان بن عفان فر من المعركة عثمان بن عفان قال نعم وسأله بعض الأسئلة ثم أراد أن يذهب ويأخذ هذا من ابن عمر أن عثمان جبان وفر من المعركة قال له تعالى سمع قال أما فرار عثمان فقد عفا الله عنهم ولقد عفا عنكم قد عفا عنه سبحانه عفا عنهم جل وعلا فلماذا استنعن هذا فهم يريدون كلمة من العالم يطيرون بها أنه قال في فلان كذا انظر إلى هذا الشر الذي كيف يصنعون الباطن يريدون كلمة يستغلونها على بعض العلماء فسأل عن فرار عمر في أحد فر أو عن فرار عثمان في أحد فر أو لم يفر قال فر يريد يأخذها يمشي قال تعال لكن الله عفا عنهم ولقد عفا عنكم لماذا تأخذ هذا لا يريد هذه الكلمة أن ابن عمر يتكلم في عثمان ويقول عثمان ممن فر في أحد سيمشي يمشي بها فينتبه الشخص إلى سؤل عن السلفي، عن أخيه السلفي ينتبه جدا من أهل الأهواء. قد يحصل له زل السلفي فيأتي واحد يسألك ممن تحسن به الضن، فيأخذ الكلمة ويمشي. يقول ها تكلم فيه فلان نصحابهم تكلم فيه فلان وقال كيت أو كيت ويأخذ الكلمة ويمشي. أو يكون بينه وبين أخيه شيء هذا السلفي السلفي بينهما شيء، فيسأل عن هذا السلفي ليستغل الكلمة، ليستغل الكلمة قال سألت فلانا عنه وقال فيه كذا. فيطير بها ولا الله لا يجوز ولا يليك بسلفي أن يصنع هذا في بسلفي آخر أن يسأل عنه لأجل أن يستقل الكلمة التي تقال فيه فهذا خطأ هذه ما هي طريقة السلفيين ما هي طريقة السلفيين أبدا وإنما طريقة أهل الأهواء انظر هذا أراد يأخذ الكلمة ويمشي بها ويطير بها عثمان فر قال نعم فر لكن انتبه عمر في الأخير رده ودعاه قال الله عفا عنهم نسأل الله العافية قال رحمه الله قوله تعالى إذ تصعدون يعني ولقد عفا عنكم فيكون إذ متعلق بعفا هذه إشارة من الإمام إشارة نحوية ولقد عفا عنكم إذ تصعدون أي ولقد عفا عنكم إذ تصعدون أربين فهذا الظرف متعلق بالفعل المتقدم عفا أي أن الله سبحانه وتعالى عفى عنكم إذ وليتم هاربين عفى عنكم إذ تصعدون في الوقت الذي حصل لكم ما حصل عفى عنكم فعلى هذا لا يجوز أن يذكر هذا على سبيل التثريب وإنما على سبيل الحكاية كما في التفسير هذا ولا يجوز أن يوصف أصحاب رسول الله بالجبن وأنهم جبناء هذا طعن فيهم طعن فيهم رضوان الله تعالى عليه عليهم فهذا يضر طعن فيهم حصل ما حصل بتقدير الله جل وعلا لا جبنا ولكن حصل ارتباك بالجيش حصل شيء من الارتباك بسبب تلك المخالفة ولا هم عرفون بالشجاعة وناس الجنة يدخل في جيش عرم رم من أجل الجنة فما يعرفون الجبر رضوان الله تعالى عليهم ولكنه شيء قدره الله جل وعلا عليهم قال إذ تصعدون يعني ولقد عفى عنكم إذ تصعدون هاربين أي تمشون في الصعيد هاربين إذ تصعدون هاربين وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي ما حال أبي عبد الرحمن السلمي الآخر غير هذا صاحب التفسير وعند من فيه أبو عبد الرحمن آخر غير هذا اممم ايه نعم صوفي تالف وعبد الرحمن السنمي صاحب التفسير صوفي تالف لو اعتقد ما في تفسيره كفر كما قال بعض اهل العلم صوفي وقرأ ابو عبد الرحمن السنمي والحسن وقتاده تصعدون من الصعود العلو أما هذه تصعدون تمشون في الصعيد أصعد من أصعد ليس من صعدة صعداء فيكون أي أنهم صعدوا اعتلو الجبال وارتفعوا الجبال وتصعدون تمشون في الصعيد في هذه الأرض فارين والغراءتان صحيحتان ومتلازمان ويكون معنى الآية تصعدون ثم حصل صعود أولا مشي ثم حصل بعد ذلك صعود عن الجبال بعد ذلك المشي مشي مع صعود هذا أحسن قراءتان صحيحتان والمعنى هذا وسيأتي ويدخل غير هذا لكن معنى هذا حصل أولا إصعاد ثم حصل صعود قال تصعدون وقراء عبد الرحمن السنمي والحسن وقتادة تصعدون بفتح التاء والعين والقراءة المعروفة بضم التاء وكسر العين قراءة المعروفة بضم التاء وكسر العين وهذه قراغة السبعية والإصعاد السير في مستوى الأرض الإصعاد إذ تصعدون أي تسيرون في مستوى الأرض في الأرض المستوية والصعود الارتفاع قال والاصعد السير في مستوى الأرض والصعود الارتفاع على الجبال والسطوح هذا هو الفرق بين الاصعد والصعود من يعيده الاصعد والصعود ما هو الفرق بينهما نعم الصعود الارتفاع والاصعد المشي في الأرض المستوية السير في الأرض المستوية في مستوى الأرض قال والصعود الارتفاع على الجبال والسطوح قال أبو حاتم يقال أصعدت إذا مشيت حيال وجهك يقال أصعدت إذا مشيت حيال وجهك تمشي حيال وجهك كما هو الحاصل في القراءة السمعية هذه تصعدون كل واحد يمشي على وجهه ما يلتفت لأحد يقال أصعدت إذا مشيت إذا مضيت حيال وجهك وصعدت إذا ارتفعت في جبل أو غيره وصعدت الثلاثي إذا ارتفعت في جبل أو غيره وأصعدت الرباع إذا مشيت أحياء الوجه كما في القراءة السبعية وصعدت إذا ارتقيت في جبل أو غيره وقال المبرد أصعد إذا أبعد في الذهاب وكلتا القراءتين صواب فقد كان يومئذ من المنهزمين مصعد فقد كان يومئذ من المنهزمين مصعد وصاعد كان منهم مصعد يمشي حياء الوجه ولا يلتفت ومنهم صعد إلى الجبال والذي يظهر أنه لا مانع أن يكون كلهم صعدوا وأصعدوا صعدوا وأصعد. أولا مشوا ثم صعدوا الجبال بعد ذلك مشوا في مستوى الأرض ثم حصل صعود إلى الجبال بعد هذا فلا مانع يكون هذا وهذا لأمان يعني يكون التقسيم, التقسيم في الجيش منهم من هو صاعد ومنهم من هو مصعد ماش. ومحتمل أنهم أولا كانوا مصعدين ثم أصعدوا بعد ذلك وصاروا صاعدين ما فيه فرق يعني قسخي خلاب بين هذا وهذا قال وكلتا القراءتين صواب فقد كان يومئذ من المنهزمين مصعد وصاعد وقال المفضل المفضل صعد وأصعد وصعد بمعنى واحد فهو هذا الإمام إمام في اللغة يرى أن صعد وأصعد وصعد بمعنى واحد ومن من رأى الأفريق بين صعد وأصعد قال قوله تعالى ولا تلون على أحد هناك قراءة على أحد كما قرأت بذلك عائشة وأبو الجوزاء وحوميد وأبو مجلس أيضا فرأوا على أحد والمقصود به الجبل ولا تلون عن الجبل ترجعون إلى الجبل أحد هذا والقراءة المشهرة هذه ولا تلون على أحد أي على أحد منكم لا أحد يعرج على أحد كل أحد بسبيل ماضي ولا ينتفت أحد وقيل المقصود أحد هنا على عمومه وقيل المقصود به الخصوص وهو النبي عليه الصلاة والسلام ولا تلون على رسول الله يناديكم أنتم ما تلتفتون إليه ما تلتفتون إليه عليه الصلاة والسلام ومحتمل أنه على عمومه لا يلتفت أحد على أحد ولا ينظر أحد إلى أحد ولا يعرج أحد على أحد فهو على العموم ومحتمل أنه هنا ولذ به الخصوص وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تلتفتون على رسول الله وهو يناديك وأنتم لا تلتفتون عليه ففي زمان أنه يبقى على أو يكون عموم مقصود بالخصوص قال قوله ولا تلوون على أحد أي لا تعرجون ولا تقيمون على أحد ولا يلتفت بعضكم إلى بعض إذا حصل الارتباك حصلت الهزيمة لذلك يسعى أعداء الله أن يجعل الصف. من هو من أتباعهم من المنافقين حتى إذا حصل حرب أو حصل شيء يخلخ الصف هؤلاء الذين هم أعداؤهم فتجدهم يدخلون في الجيوش من أول الأمر يدخلون في الجيوش من هم لهم ولاؤهم الكامل من هم يوالونهم يدخلون في الجيوش حتى إذا حصلت معارك بينه وبين أهل الإسلام يهزم المسلمون بسبب المنافقين فيكونون قادة في الجيوش ولهم مكان في الجوش فيخلخل الصف بالمنافقين هنا فهذه طريقة تستعمل فالمنافقون كانوا في شيء من الصف كما تعلمون كانوا في الصف فخلقوا الصف وصح هذا من هنا وهذا من هنا أن رسول الله قد مات خلاص رجعوا لا مقام لكم اليوم خلاص نرجع سنهزم ونستعصل كلنا فالمنافقون من قبل ومن بعد يحاولون أنهم يدخلوا في جيوش الإسلام ولكن الله سبحانه وتعالى يثبت أولئك يثبتهم سبحانه من الخروج في كثير من المعارك كل ذلك حتى لا يحصل خلف الصف يسمع لهم من يسمع وهكذا يثبتهم بالجبن فعندهم جبن متأصل في قلوبهم جبن خالع عندهم قال وَلَا يَلْتَفِتْ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضُ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ أي في آخِرِكُمْ وهو في الآخرة عليه الصلاة والسلام في آخِرِكُمْ الله من إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ فَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَنْ يَكِرُّ فَلَهُ الْجَنَّةِ مَنْ يَكِرْ عَلَيْهِمْ وَيَرْجِع فله الجنة فعند من إلي عباد الله أسأله عن هذا السؤال النحو السهل ما يعراب عباد الله نعم هذا بحرف نداء محذوه التقدير يا عباد الله وإلي هذا ما يعرابه ما لا بس هلموا إلي أحسن تجارة ومجرور متعلق بفعل محذوه هلموا إلي عباد الله يا عباد الله أحسنت وليس سنفعل الذي يظهر أنه متعلق بفعل محذوف هلموا إلي عباد الله يا عباد الله فأنا رسول الله هذه جملة عنينية لهذا الأمر لأنني أنا رسول الله أدعوكم تعالوا قال إلي عباد الله فأنا رسول الله من يقر من يكر فله الجنة الله أعلم صحة هذا الحديث قال أخ الطبري في التاريخ انظر البداية والنهاية انظروا لنا يا أخوان أتكلم عن هذا يا نور قال قوله فأثابكم أي فجازاكم وهنا المقصود بالإثابة العقوبة فجعل الإثابة هناك ما سيأتي بمعنى العقاب لأنهم كانوا يتوقعون جزاء حسنا رضوان الله تعالى عليهم فأثابهم بهذا فاستعمل الإثابة في هذا الموضوع لأنهم كانوا يتوقعون خيرا يحصل لهم فذكر الإثابة باعتبار توقعهم أن يحصل لهم خير كما في الآية فبشر فبشرهم بعذاب أليم فكانوا يتوقعون أنهم يبشرون بجنة يبشرون بخير فاستعمل البشارة هنا في خلاف استعمالها المعلوم الأغلب أنها تأتي بالخير الخير لأنهم كانوا يتوقعون الخير فبشرهم بعذاب أليم وهكذا أيضاً فأثابهم الأصل في الإثابة أو فأثابكم الأصل في الإثابة في الجزاء الحسن، جزاء الحسن. لكن هنا استعملت فيما سمعته فجازكم بهذا الأمر الذي وخلاف ما كانوا يتوقعون، فهم كانوا يتوقعون الإثابة بالجزاء الحسن، فقال الله فأثابكم غم بغم، فلما كانوا يتوقعون استعمل الإثابة هنا، فتكون هنا في خلاف استعمالها الأغلبي. قال قول فأتابكم فجازاكم جعل الإثابة بمعنى العقاب وأصلها في الحسنات لأنه وضعها موضع الثواب كقول تعالى فبشرهم بعذاب أليم جعل البشارة في العذاب ومعناه جعل مكان الثواب الذي كنتم ترجون غما بغم وهذا المسوغ لاستعماله هنا عنده في لغة العرب لما كان يوقعون جزاء الحسن استعمل فأتابكم وهناك لما كان يتوقعون بشارة بالخير استعمل بشاره نبي في الشر استعمل بشارة في الشر وهذا نبه عليه أظن من العربي أو غيره كما مر معنا في حكام القرآن أظن هذا زدناه إن لم يكن من كلام العربي عند هذه الآية فيكون زيادة انظروا لنا يا إخوان حكام القرآن فبشرهم بعذاب أليم فماذا فسر البشارة هنا مع أن البشارة استعمل في الخير؟ فلماذا ساقس استعمالها في, في الشر بشارة بالشر فهل ذكر هذا أم زدنا في الموضع ذلك قالت قوني تعالى فبشرهم بعذاب أليم جعل البشارة في العذاب ومعناه جعل مكان الثواب الذي كنتم ترجون غما بغم وقيل الباب معنى على قيل الباب معنى على غما على غم واختلفوا في الغم الثاني الذي هو حصل لهم رضوان الله تعالى عليهم فاتابكم غم على غم قال غم بغم وقيل الباب معنى على أي غم على غم وقيل غم متصلا بغم فالغم الأول ما فاتهم من الضفر والغنية هذا الغم الذي حصل لهم فأثابكم غما على غم فما هو الغم الأول الغم الأول هو ما فاتهم من الغنيمة والظفر بأعدائهم فالغم الأول ما فاتكم من الظفر والغنيمة والغم الثاني ما نالهم من الغتل والهزيمة هذان غمان حصلان لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذه السورة وفي هذه المعركة فَأَتَابَكُمْ غَمًّا بقمن الغم الأول على ما فات من الظفر الهزيمة وكدتم أن تظفروا بالضفر بيعدائكم والغم الثاني ما نالك من القتل الهزيمة غمان عظيمان حصلان لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قول فالغم الأول ما فاتهم من الضفر والغنيمة والغم الثاني ما نالهم من القتل والهزيمة وقيل الغم الأول ما أصابهم من القتل والجراح والغم الثاني والغم الثاني ما سمعوا ما سمعوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل فأنساهم الغم الأول وكما يقال المصائب ينسي بعضها بعضا ويخفف بعضها بعضا المصائب تأتي مصيبة ثم تأتي مصيبة أعظم تنسي المصيبة الأولى وهذا من التخفيف وإلا لو كانت مصايب كلها تجتمع سيهلك الإنسان لكن تأتي أخرى ترقق الأخرى ترقق التي سبقتها مصيبة أخرى ترقق المصيبة التي قبلها والنسيان في العبد من جهة يعتبر نعمة هو صفة نقص ولا شك ولكنها تعتبر خير العبد وإلا لو كان ما ينسى كم من حبيب قد فقد وكم من أمور قد حصلت له من محبوبات له قد تركها أو فقدها فلا شك أنه يغتم بفراق أحبة وفراق محبوبات لكن ينسى ينسى فهذا النسيان من هذه الجهة جعله الله مثل هذا والله علم الحكم العظيمة حتى لا يتراكم الهموم على العبد فيهلك بسبب هذه الأشياء لكن ينسى ينسى والله المستعى وقيل الغم الأول ما أصابهم من القتل والجراح والغم الثاني ما سمعوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل هذا أعظم غم مصاب المصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم مصاب فهو مصاب جلل الاخبار بموت النبي عليه الصلاة والسلام فذاكهون عليهم جراح قتل إخوانهم وأبنائهم وأبائهم والأموال التي تذهب كلها سهل ما هو بذاك أمام هذه المصيبة العظيمة وهي فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وموت محمد عليه الصلاة والسلام هذه أعظم مصيبة على الأمة قال ما سمعنا محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل فأنساهم الغم الأول وقيل الغم الأول إشراف خالد بن الوليد وقيل الغم الأول إشراف خالد بن الوليد عليهم بخيل المشركين والغم الثاني حين اشرف عليهم أبو سفيان وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق يومئذ يدعو الناس حتى انتهى إلى أصحاب الصخرة فلما رأوه وضع رجل سهما في قوسه وأراد أن يرميه, وأراد أن يرميه فقال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرحوا حين وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرح النبي صلى الله عليه وسلم وفرح النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى أن في أصحابه من يمتنع فأقبلوا يذكرون الفتح وما فاتهم منه ويذكرون أصحابهم الذين قتلوا فأقبل أبو سفيان وأصحابه حتى وقفوا بباب الشعب فلما نظر المسلمون إليهم أهمهم ذلك وظنوا أنهم يميلون عليهم فيقتلونهم فأنساهم هذا ما لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لهم أن يعلون الإسلام يعلو ولا يعل عليه الإسلام يعلو ولا يعل عليه وليس لهم أن يعلون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يبتلى أهله يبتلى الإسلام ويبتلى أهله أما أنه يعلع الإسلام هذا أبدا لا يكون فالإسلام محفوظ إلى يوم القيامة ولا زال طائفة تأخذ به تظهره تعنيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له من يعلون على مستوى أن المشرك لا يجوز أن يتزوج بالمسلمة لأن الإسلام يعلو ولا يعل عليه ولا يجوز لمشرك نجس أن يتمكن مسلمة بزواج خلافا للهالك التراب الفاجر ولا رحمه الله فإنه يرى زواجا مشرك النجس بالمسلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لهم من يعلون اللهم إن تقتل هذه العصابة لا تعبد في الأرض وهذا ليس من الذهاب ألي الله سبحانه وتعالى وإنما بإخبار الواقع الذي يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحال يعلمه هذه العصابة الوحيدة التي تعبدك يا رب إن هلكت هذه الصحابة من سيعبدك من سيعبدك في الأرض يا رب فهذا الدعاء ورجاء وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ببقاء هذه العصابة فإن ذهاب أهل الخير شر محض على المجتمعات يحصل إن الله لا ينتزع العلم تزاعا من صدور العلماء ولكن ينزعه بقبض العلماء حتى إذا لم يوقي عالما تخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم ذهاب أهل السنة والذهاب أهل العلم شر عظيم فرسول الله يقول يا رب هذه العصابة التي تعبد الأرض إن ذهبت من سيعبدك في هذه الأرض والله أعلم بكل شيء سبحانه وتعالى ولكن رسول الله يخبر بواقع يعلمه عليه الصلاة والسلام قال اللهم إن تقتل هذه العصابة لا تعبد بالعرق ثم ندب ثم ندم أصحابه فرموهم بالحجارة حتى أنزلهم أنزلوا إليك الذين علوهم على الجبل وقيل إنهم غموا الرسول صلى الله عليه وسلم بمخالفة أمره فتكون الباء سببية فأصابكم غما بسبب غم فأصابكم غما بسبب غم وليس بمعنى على وإنما هي سببية أصابكم هذا الغم بسبب أنكم غميتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل لكم غم أو حصل له غم بسببكم فهذا الغم بسبب غم فتكون الباء على هذا ليس بمعنى على وإنما هي سببية فالغم الأول بسبب غم أو الغم الثاني هذا الأخير بسبب غم متقدم أنكم حصل للنبيكم غم بسببكم فأتصاب فأثابكم الله غما بذاك الغم الذي حصل للنبيكم وهذا جيد أيضا المعنى فأثابكم غما بسبب غم وهو غمكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تطيعوا أمره فحصل لما حصل من الجراح بسببكم وقيل إنهم غموا وليس كلهم وإنهم المقصود من تعلمون أهل الجبل أولئك الرماء رضوان الله تعالى عليهم وقيل إنهم غموا الرسول بمخالفة أمرهم فجازاهم الله بذلك فالبائد سببية فجازاهم الله بذلك الغم غم القتل والهزيمة حاصل هذه الآيات عظيمة يحذر أهل الإسلام من العصيان فإنه من أسباب الغموم والهموم ونزول الكروب عليهم هذا غم بعد غم كل ذلك بسبب علمتم والآن الغموم والهموم والكروب التي تنزل بأهل الإسلام وتصيب أهل الإسلام كلها بالمعاصي كلها بسبب المعاصي غم بعد غم ولا يكاد يحصل لهم فسح وراحة بل غم بعد غم توالي الغموم عليهم والهموم كلها بسبب المعاصي والذنوب والآثام والبعد عن رب العالمين سبحانه وتعالى وعن دينه بل بسبب محاربة دينه من بعضهم جهارا نهارا يحاربون دينه جل على والذين ينكرون ثل غلينا وكثير منهم راض وكثير منهم جاهل ما يدري من المنكر من المعروف فغموم بعد غموم سيب الأمة وجراح بعد جراح تحصل عليهم هذا كله بسبب ما سمعت الصحابة يا أخي صحابهم خير الخلق بعد الأنبياء نزل بهم غم بعد غم أثابهم الله بسببه شيء من المخالفة صدرت من بعضهم كيف من جل المجتمع تصدر المخالفات ما من بعض غنين من جل المجتمعات تصدر المخالفات فهؤلاء مغرورون كثير منهم مغرور جدا قال علماؤنا البشارة هي الإخبار عن المحبوب والندارة هي الإخبار في هذا الفرق بين البشارة وبين الندارة البشارة هي الإخبار عن المحبوب والندارة هي الإخبار في المكروه هي الإخبار في المكروه وذلك في البشارة يقتضي أول مخبر بالمحبوب ويقتضي في الندارة كل مخبر نعم البشارة يقتضي أول مخبر يقال له بشير وأما الثاني لا ماعنه بشارة منه لأن قد حصلت بالأول الأول فالبشارة تحصل بالأول الأول والنذاره تحصل بالكل تحصل بالكل رسلا مبشرين ومنذرين مبشرين ومنذرين بشارة في أمامهم تحصل بأولهم أولهم وهكذا لهم أول من يبشر الرسل المتقدم والنذاره تحصل بكل نذير تحصل النذاره بكل نذير سواء متقدم أو متأخر فيقال له منذر والمبشر هو الأول. بشرني أبو بكر. لما جاء عمر استبقى البشارة. فقال بشرني أبو بكر. وأما عمر فقال ليس يخون عنه. ما قال بشرني في عمر لأنه تأخر عن أبي بكر. فنسيت النفض التي قال بشرني أبو عمر أو عم أبو بكر. وما أدري يعني كلمة ما فيها بشارة لأنه تأخر عن هذا الأمر فما سماه بشيرا وإنما سمى الصديق بشيرا لأنه الأول فالبشير هو الأول قال فاتبق العلماء على أنه أول مخبر له به يكون عتيقا دون نريد المقصود فإن قيل فقد قال الله تعالى فبشرهم بعذاب أليم فاستعمل البشارة في المكروه فالجواب أنهم كانوا يعتقدون أنهم يحسنون وبحسب ذلك كان نظرهم للبشرى فقيل لهم بشارةكم على مقطوعة اعتقادكم عذاب أنيم فخرج اللفظ على ما كانوا يعتقدون أنهم محسنون وبحسب ذلك كان نظر له كان نظر له أو نظر له عن الحقيقة كان نظر نظر له على الحقيقة أو نظر كأنه كان نظر له على الحقيقة كقول تعالى أصحاب الجنة يوم إذن خير مستقرا وأحسن مقيلا وليس معنا النصحاب النار في مقيل حسن وفي خير بل هم في وينات وفي نكال والشاهد يا أخوان هذا الذي أردنا فالجواب أنهم كانوا يعتقدون أنهم محسنون سيبشرون بالخير فخرج اللفظ بحسب ما كانوا يظنونه ويعتقدونهم فقال فبشرهم بعذاب أليم هم يريدوا بشارة حسنة بشرهم بهذا بشرهم بهذا العذاب ومن أهل العلم من يقول هذا الاستعمال أغلبين في البشارة تستعمل في الغالب في الأمر المحبوب وقد تستعمل في الأمر المكروه كما في هذه الآية ومنهم من قال هي ما تخرج عن هذا أبدا بل هي البشارة في الأمر المحبوب ولا تخرج عن المكروه أبدا طيب وهذه الآية جوابها ما سمعته أن الله سبحانه وتعالى ولايك المشركون كانوا يظنون أنهم محسنون وأنهم سيبشرون بالخير فأخرج الله هذا لفظ هذا المخرج لأن كانوا يتوقعون بشارة بالخير يظنون إحسانهم فقال فبشرهم بعذاب أليم لأن القوم كان يتوقعون البشارة بأمر حسن وأن البشارة ما تستعمل في الشر وإنما تأتي من الخير لكن هذا بحسب اعتقادهم أنهم سيبشرون بالخير فبشرهم الله بالعذاب الأليم ومن أهل العلم من يقول هذا استعمال في الغالب فقط أن البشارة لا تكون إن إلا في الأمر المحبوب والنذارة تكون في الأمر المكروه فجاءت هنا البشارة على خلاف الاستعمان الأغلبي، فقال فبشرهم بعذاب أليم، وهذا الجواب سهل. إلى هنا. قال بعض الإخوان يقول ليجوا نصلي في الصف الأول، إن إذا كان يحبق كتاب الله لا مو صحيح هذا، ليس الصحيح. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لييني أولو الأحلام منكم فهذا تهييش لأولي الأحلام أنه لا يتأخروا لا يتأخروا ينبغي أن يتقدموا وإلا من سبق إلى مكان فهو أحق به يقول عليه الصلاة والسلام سبق إلى الصف الأول فهو أحق به جمع بين الأدلة وقوله لييني ليس معناه أنه يمنع الذي ما هو من أولي الأحلام النهاء ولكن هذا الأول يمكن أن تتقدم وينبغي أن تتقدم وأولي الأحلام النهاء لا تتأخروا، فهذا تهيج وحث. تهيج وحث من النبي عليه الصلاة والسلام ليقول الأحلام أن يتقدم ولا يتأخروا، ورسول الله يقول من سبق إلى مكان فهو أحق به فلا يخرج منه ولا يقام منه. إذا سبق إلى الصف الأول فيوقف في مكانه. وهذا الحديث يحمل على التهيج والحث لا على أنه لا يكون إلا هؤلاء فقط، وإنما ينبغي أن يكونهم في هذا الأمكنة. وينبغى أن إليها حتى يفتحوا على إمامهم إن حصل له استغلاق لكن الذي هو صغير لا يعقل ولا يفهم يبعد الذي هو صغير لا يعقل ولا يفهم الصلاة لا يقف في الصف الأول يبعد والذي هو يعي, يعي ما يصلي ويحسن الصلاة فإنه قصلى عمر بن سلم إماما لا مأموما بالناس وهو بن السلسلين إماما لا مأموما فعلى هذا لبس أن يتقدم الصغير ويكون في الأول إن سبق إليه فهو أحق ولا يخرج منه فقد صلى إماما وهل مأموم إماما صغير يفقه الصلاة ويحفظ من القرآن ما يحفظ فلا باس يتقدم